هدى ورحمة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ve لهم عذاب مهين وإذا تسلع and best give Wow! ومن يشكر فإنما يشكر لنفسك ومن كفر قال نقمان لبني وهو يعظ يا لا تشرك بالله Altyazı من أنا بيله ثم إلى يا قلي يا إنا Altyazı وَقَوْلُ سِنْدَن فِي مَشِيكَ وَالضُّبُّ مِنْ Ve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 ألم ترأني All ما يجخواجوذ آياثنا إن وعد الله حق فلا O One